وهم عن دعائهم غافلون النَّاسُ حشر الناس كانوا لهم أعداء وَكَانُوا وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا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 هي احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشددا وبلغ أربعين سنه قال ربي قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي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 وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَى الْمَوْتَى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ النَّارِ أَلَيْسَ مَاذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوكُوا